إذ قال موسى لأهله إني آنست نار سأتيكم سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون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 أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 لا عَذَابًا عذابا شديدا او لا او بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجه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 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمال لهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون.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 كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فَنَاظِرَةٌ بما يرجع المرسلون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 قالت رَبِّ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 قل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفى آل الله خير أم يشركون <أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء إما أن فنبتنا به.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 وَجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهُمَّ عَلَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 أَمَّ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرَةً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 كُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ متى هَذَا الْوَعْدُ إن كنتم صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هذا القرآن يقص على بني إسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون وانه له دو للمؤمنين إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ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 من مِنَ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا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 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تجزون إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أنا من وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا